بسم الله الرحمن الرحيم الملا كتاب أ ح ك م ت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير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 ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا ا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 ويا َ سماء َُ وقلعي ََِ وغيض َِ الماء َُْ وقضي ََُِ ا ل ْ أ َ م ْ ر ُ واستوت َََْْ على ََ الجودي ُْ وقيل ََِ بعدا ًُْ للقوم َِِْْ الظالمين ََِِ ونادى َََ نوح ُ ربه ََُّ فقال َََ رب َِّ إ ِ ن َّ بني َِ من ِْ أ َ ه ْ ل ِ ي وان َ إ َّ وعدك َََْ الحق َُّْ و َ أ َ ن ت َ أ احكم َُ الحاكمين ََِِْ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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من, من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها إ ل ي ك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 فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه إ ل ا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم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 فلما راى ايديهم لا تصل إ ل ي ه نكرهم واوجس منهم مخيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت, فضحكت فبشرناها ض ح ك ت ف باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب